السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في اليوم الثالث من رمضان ومع الجزء الثالث من كتاب الله سبحانه وتعالى ومع الجزء الثالث من المختصر في التفسير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بمعلمنا وأن يزيدنا علما. طيب الإخوة بس ننتظر الإخوة يدخلوا. وأكيد علينا الصوت شغال.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 ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد أولئك الرسل الذين ذكرناهم لك فاضلنا بعضهم على بعض في الوحي والاتباع والدرجات منهم من كلمه الله مثل موسى عليه السلام ومنهم من رفعه درجات عاليه مثل محمد صلى الله عليه وسلم إذ أرسل للناس كلهم وختمت به النبوة وفضلت أمته على الأمم وآتينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات الذالة على نبوته كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وأيدناه بجبريل عليه السلام تقوية له على القيام بأمر الله ولو شاء اللهم قتلت الذين جاءوا من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة ولكن اختلفوا فانقسموا فمنهم من آمن بالله ومنهم من كفر به ولو شاء الله أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فيهدي من يشاء إلى الإيمان برحمته وفضله ويضل من يشاء بعدله وحكمته يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا, واتبعوا أيها الذين آمنوا بالله والتبعوا رسوله أنفقوا مما رزقناكم من مختلف الأموال الحلال من قبل أن يأتيكم من قبل أن يأتي يوم القيامة من قبل أن يأتي يوم القيامة حين إذن لا بيع فيه يكتسب منه الإنسان حين إذن لا بيع فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفع ولا صداقة تنفعه في وقت الشدة ولا وساطة تدفع ضرا أو تجلب نفعا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى والكافرون هم الظالمون حقا لكفرهم بالله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه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 القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها لا يأخذه نعاس ولا نوم لكمال حياته وقيوميته له وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض لا يملك أحد أن يشفع عنده لأحد إلا بعد إذنه ورضاه يعلم ما مضى من امور خلقه مما وقع وما يستقبلونه مما لم يقع ولا يحيطون بشيء من علمه تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه تعالى إلا بما شاء أن يطلعهم عليه أحاط كرسيه وهو موضع قدمي الرب بالسماوات والأرض على سعتها وعظمها على سعتها وعظمها ولا يثقله أو يشق عليه حفظهما وهو العري بذاته وقدره وقهره العظيم في ملكه وسلطانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في صام لها والله سميع عليم لا إكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام لأنه الدين الحق البيّ فلا حاجة به إلى إكراه أحد عليه. قد تميز قد تميز الرشد من الظلال. فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منها ويؤمن بالله وحده فقد استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع لنجات يوم القيامة. لا ينقض لنجات يوم القيامة. والله سميع لأحوال عباده عليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها. من فوائد الآيات أن الله تعالى قد فاضل بين رسله وأنبيائه بعلمه وحكمته سبحانه إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله وأنه قد وأنه قد كلم بعض رسله وأنه قد كلم بعض رسله وأنه قد كلم بعض رسله كموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره فله الحكمة البالغة ولو شاء لهذا الخلق جميعا آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لما تضمنتهم من ربوبية الله وألوهيته وبيان أوصافه اتباع الإسلام, أتباع الإسلام والدخول فيه يجب أن يكون عن رضا وقبول فلا إكراها في دين الله الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله أعظم وسيلة للسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة أعظم وسيلة للسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله يتولى الذين آمنوا به يوفقهم وينصرهم ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم والذين كفروا أولياؤهم الأنداد والأوثان الذين زينوا لهم الكفر فأخرجوهم من نور الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل أولئك أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدا ولما ذكر الله الفريقين ضرب مثالين على الفريقين فقال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن اتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي واميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هل رأيت, هل رأيت أيها النبي أعجب من جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله وتوحيده وقد وقد وقع منه ذلك وقد وقع منه ذلك لأن الله آتاه الملك فطغى فبين له إبراهيم صفات ربه قائلا ربي الذي يحيي الخلائق ويميتها قال الطاغية عنادة أنا أحيي واميت بأن أقتل من أشاء واعفو عن من أشاء فأتاه إبراهيم عليه السلام بحجه أخرى أعظم قال له إن ربي الذي, إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من جهة المشرق فأتي بها أنت من جهة المغرب فما كان من الطاغية إلا أن تحير وانقطع وغلب من قوة الحجة والله لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله لظلمهم وتغيالهم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد بوتها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 وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير او هل رايت مثل الذي مر على قريه سقطت سقوفها وتهدمت جدرانها وهلك سكانها فاصبحت موحشه مقفره قال هذا الرجل متعجبا كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها فأماته الله مدة مئة عام ثم بعثه وسأله فقال كم مكثت ميتا قال مجيبا مكثت م... مدة يوم أو بعض يوم قال له بل مكثت مئة سنة كاملة فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب فها هو ذا باق على حاله لم يتغير، مع أن أسرع ما يصيبه التغير الطعام، مع أن, ما مع أن أسرع ما يصيبه التغير الطعام والشراب. وانظر إلى حمارك الميت، ولنجعلك علامة بينة للناس دالة على خضرة الله على بعثهم. وانظر إلى, عذاب وانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتماعدت، كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعض؟ ثم نكسوها بعد ذلك اللحم ونعيد فيها الحياة فلما رأى ذلك تبين له حقيقة الأمر وعلم قدرة الله فقال معترفا بذلك أعلم أن الله على كل شيء قدير من فوائد الآيات من أعظم ما يميز أهل الإيمان أنهم على هدى وبصيرة من الله تعالى في كل شؤونهم الدينية والدنيوية بخلاف أهل الكفر من أعظم أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان حتى يعمل مرء عن حقيقة حاله مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق وكشف ضلالهم عن الهدى عظم قدرة الله تعالى فلا يعجزه شيء ومن ذلك احياء الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام يا رب أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى قال له الله أولم تؤمن بهذا الأمر قال إبراهيم بلى قد آمنت ولكن زيادة في طمأنينة قلبي فأمره الله وقال له خذ أربعة من الطير فاضممهن إليك وقطعهن ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزء منها ثم نادهن يأتينك سعيا مسرعات قد عادت إليهن الحياة وعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه حكيم في أمره وشرعه وخلقه حكيم في أمره وشرعه وخلقه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 في كل سنبلة منها مئة حبة والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده فيعطيهم أجرهم دون حساب والله واسع الفضل والعطاء عليم بمن يستحق المضاعفة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله ومرضاته ثم لا يتبعون بذلهم بما يبطل ثوابه من المن على الناس بالقول أو الفعل لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول كريم تدخل به السرور على قلب مؤمن وعفو عمن أساء إليك أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمن على المتصدق والله غني عن عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة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 يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه لا تفسد ثواب صدقاتكم على المتصدق عليه وايذائه فان مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل امواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم القيامه وما فيه من ثواب وعقاب فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب فأصاب ذلك الحجر فأصاب ذلك الحجر مطر غزير فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه فكذلك المراون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء يذهب ثواب يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم من فوائد الآيات مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوتة على حد لها مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوتة لا حد لها، وكل ازداد العبد نظرا في آيات الله الشرعية والكونية زاد إيمانا ويقينا. بعث الله تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه. فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه. إذا صاحبته النية الصالحة ولم يلحق أذن ولا منة محبيطة للعمل. من أحسن من أحسن ما يقدمه المرء للناس حسن الخلق من قول وفعد حسن وعفو عم وعفواً عم من وعفو عن مسيء. ومثل الذين ينفقون أمواله مبتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبا لرضوان الله مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله غير مكره كمثل بستان على مكان مرتفع طيب أصابه مطر غزير فأنتج ثمرا مضاعفا فإن لم يصبه مطر غزير أصابه مطر خفيف فاكتفى به لطيب أرضه وكذلك نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن كانت قليلة والله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه حال المخلصين والمرائين وسيجازي كلا بما يستحق ثم, ثم ضرب تعالى مثلا ثم ضرب تعالى مثلا يصور به حال المنفق ماله رئاء رياء ثم ضرب تعالى مثلا يصور به حال المنفق ماله رئاء رياء فقال أيود أحدكم احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيرغب أحدكم في أن يكون له بستان فيه نخل وعنب تجري في خلاله المياه العذبة له فيها من كل أنواع الثمرات الطيبة وأصاب صاحبه الكبر فأصبح شيخا لا يقدر على العمل والكسب وله أبناء صغار ضعفاء لا يستطيعون العمل فأصابت البستان ريح شديدة فيها نار شديدة فاحترق البستان كله وهو أحوج ما يكون إليه لكبره وضعف ذريته فحال المنفق ما له رياء للناس مثل هذا الرجل يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات في وقت هو أشد ما يكون حاجة لها مثل هذا البيان يبين الله لكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فيه يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه إلا ان تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه، أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض. أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض، ولا تقصدوا إلى الرديء منه، فتنفقوا. ولا تقصدوا إلى الرديء منه فتنفقوه ولو أعطي لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم محمود في ذاته وأفعاله سبحان الله هنا الآية ولا تيمموا التيمم هنا بمعنى القصد حتى في اللغة تيمم بمعنى القصد ولا من البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام والتيمم آ يعني آ أو معنى الآية أنه أن الله سبحانه وتعالى يقول لكم أي يقول المؤمنين يعني يا أيها الذين أملا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الخبيث من المال والنفقات فتعطوها للفقير ولستم بآخ ذي يعني لو كنتم مكان الفقير دوت ما كنتش أخ... أخذتم هذا المال إلا أن تغمضوا فيه يعني ابتعدوا وانت مغمض كده من رداءته وسوءه وعلموا أن الله غني حميد ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه فقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يخوفكم من الفقر ويحثكم على البخل ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي والله يعيدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسع والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده ومن يعطى ذلك فقد أعطى خيرا كثيرا ولا يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره وتست التي تستضيء بنوره وتهتدي بهديه من فوائد الآيات. المؤمنون بالله تعالى حقا واثقون من وعد الله وثوابه، فهم ينفقون أموالهم ويبذلون بلا خوف ولا حزن ولا التفات إلى وساوس الشيطان كالتخويف بالفقر والحاجة. الإخلاص من أعظم ما يبارك الأعمال وينميها أعظم الناس خسارة من يرآه بعمله، لأنه ليس له من ثوابه، لأنه لأنه ليس له من ثوابه. لانه ليس له من ثواب على عمله إلا مدحهم لانه ليس له من ثواب على عمله إلا مدحهم لانه ليس له من ثواب عمل لانه ليس من على عمله إلا متحهم وثناؤهم وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما انفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء مرضات الله أو التزمتم فعل طاعة لله من عند أنفسكم لم تكلفوا بها فإن الله يعلم ذلك كله فلا يضيع عنده شيء منه وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء وليس للظالمين المانعين لما يجب عليهم المعتدين لحدود الله وليس للظالمين المانعين لما يجب عليهم المعتدين لحدود الله أنصار يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة إن تبدوا الصدقات فنعمناه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تظهروا ما تبذلون من الصدقة بالمال فنعم الصدقه صدقتكم وان تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم من إظهارها لانه اقرب إلى الاخلاص وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لها وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفره لها والله بما تعملون خبير فلا يخفى عليه شيء من احوالكم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك أيها النبي هدايتهم لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه وإنما تجب عليك دلالتهم إلى الحق وتعريفهم به فإن التوفيق للحق والهداية إليه بيد الله فإن التوفيق للحق والهداية إليه بيد الله وهو يهدي من يشاء وما تنفق من خير فنفعه عائد إليكم لأن الله غني عنه ولتكن نفقتكم خالصة لله فالمؤمنون حقا لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله ولا وما تنفق من خير قليلا كان أو كثيرا فإنكم تعطوا فإنكم تعطون ثوابه تاما غير منقوص فإن الله لا يظلم أحدا ولما ذكر الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بين لهم المصارف التي ينفقون فيها فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم اجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبا للرزق يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء لتعففهم عن السؤال ويعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهم ومن صفاتهم أنهم ليسوا كسائر الفقراء الذين يسألون الناس ملحين في مسألتهم وما تنفق من مال وغيره فإن الله به عليم وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء الذين ينفقون أموالهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم وبتغاء مرضات الله في الليل والنهار سرا وعلانية بلا رياء ولا سمعة فلهم ثوابهم عند ربهم يوم القيامة ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم ولهم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا فضل من الله ونعمه من فوائد الآيات إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها بحسب المصلحة وإن كان الإخفاء أعظم أجرا وثوابا لأنها أقرب للإخلاص دعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس مشروعية الإنفاق في سبيل الله في كل وقت وح. مشروعية الإنفاق في سبيل الله تعالى في كل وقت وحين وعظم ثوابها حيث وعد تعالى عليها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة يا مرحب الإخوة اللي دخلوا مجددا سامحوني طبعا انا ما بصش على تعليقات كتير في في القراء عشان بس ما يعني ما اتشتتش يعني كل شويه بس ببص كده عشان نشوف البث شغال ولا ف سامحوني انا على عدم الرد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 إلا مثل ما, ما يق... إلا, مث... إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه ذلك بسبب أنهم مستحل أكل الربا ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع فقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا فكل منهم يؤدي إلى زيادة المال ونمائه فرد الله عليهم وأبطل قياسهم وأكذبهم، وبين أنه تعالى أحل البيع لما وبيّ أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وخاص، وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل. فمن جاءتهم موعظه من ربه فيها النهي والتحذير من الربا فانتهى عنه وتاب إلى الله منه فله ما مضى من أخذه للربا لا إثم عليه فيه وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك ومن عاد إلى أخذ الربا بعد أن بلغه النهي من الله وقامت عليه الحجه فقد استحق دخول النار والخلود فيها وهذا الخلود وهذا وهذا الخلود في النار المقصود به أكل الربا مستحلا له وهذا الخلود في النار المقصود به أكل الربا مستحيل له أو المقصود به البقاء الطويل فيها فإن الخلود الدائم فيها لا يكون إلا للكفار أما أهل التوحيد فلا يخلدون فيها ولما ذكر الله الإنفاق في سبيله وأخذ الربا بين الفرق بينهما في الجزاء فقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يهلك الله المال الربوي ويذهبه إما حسا بتلفه ونحو ذلك أو معنا بنزع البركة منه ويزيد الصدقات وينميها بمضاعفة ثوابها ويزيد الصدقات وينميها بمضاعفة ثوابها فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ويبارك في أموال المتصدقين والله لا يحب كل من كان كافرا عنيدا مستحلا للحرام متماديا في المعاصي والآثام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة وأدوا الصلاة تامة على ما شرع الله وآتوا زكاة أموالهم من, وآتوا زكاة أموالهم من وآتوا زكاة أمورهم لمن يستحقها لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمورهم ولاهم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعمها يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذر ما بقي الربا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذر ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خاف الله بأن تمتثلوا أوامره وتجتنعون وهيه واتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال رباويه عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بالله وبما نهاكم عنه من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم إلى الله وتركتم الربا فلكم قدر ما أقربتم من رؤوس أموالكم لا تظلمون أحدا بأخذ زيادة على رأس مالكم ولا تظلمون بالنقص منها وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كان ما وإن كان من وإن كان من تطالبونه بالدين معسرا لا يجد سداد دينه فأخر مطالبته إلى أن يتيسر له المال ويجد ما يقضي به دينه وأن تتصدق عليه بترك المطالبة بالدين أو إسقاط بعضه عنه خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك عند الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وخافوا عذاب يوم ترجعون فيه جميعا إلى الله وتقومون بين يديه ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر لا يظلمون بنقص ثواب حسناتهم ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم من فوائد الآيات من أعظم الكبائر أكل الربا ولهذا توعد الله تعالى آكده بالحرب وبالمحق في الدنيا والتخبط في الآخرة الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية ينزل البركة والنماء فيها. ينزل البركة, ينزل, البركة والنماء ينزل البركة والنماء، فيها. فضل الصبر على المعسر والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدين أو كله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليمنل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسطوا عند الله وأقوموا للشهاده وأدناء لا ترتاغوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ودا شهيد وإن تفعلوا فإن له فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا تعاملتم بالدين بأن داين بعضكم بعضا إلى مدة محددة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 وخافوا الله أيها المؤمنون بأن تمتثلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه ويعلمكم الله ما فيه صلاح دينكم وآخرتكم والله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء ويعلمكم الله ما فيه صلاح دين ويعلمكم الله ما فيه صلاح دنياكم وآخرتكم والله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء من فوائد الآيات مشروعية توثيق الدين وسائر المعاملات المالية دفع للاختلاف والتنازع ثبوت الولاية على القاصرين إما بسبب عجزهم أو ضعف عقلهم أو صغر سنهم مشروعية الإشهاد على الإقرار بالديون والحقوق أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابتها لا من جهة أصحاب الحقوق ولا من جهة من يكتبه ويشهد ولا من جهة من يكتبه ويشهد عليه طبعا هذا سبحان الله من الحاجات المضيعة في خاصة في هذا العصر بعض الناس مثلا بيستلف من حد فلوس او كيد أو أو شيء يعني فيقولوا لا خلاص يعني أنا طبعا واثق فيك و ولن أكتب يعني وده طبعا بيضيع حقوق كثيرة جدا جدا ويا مناس سبحان الله ضيعت حقوقها بسبب ذلك الأمر اللي ليس فيه حرج وفوش أي خالص شيء مثلا حد يكشف منه أو يتحرج لا اكتب ولو كان حتى صغيرا اكتب فهذا أنفع لك وأنفع للمدين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 وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم وثيقة الدين فيكفي أن يعطي الذي عليه الحق رهنا يقبضه صاحب الحق فيكفي أن, يعطي فيكفي أن يعطي الذي عليه الحق رهنا يقبضه صاحب الحق يكون ضمانا لحقه إلى أن يقضي المدين ما عليه من دين فإن وثق بعضكم ببعض لم تلزم كتابة ولا إشهادا ولا رهن ويكون الدين حينئذ أمانة في ذمة المدين يجب عليه أداؤه لدائنه، وعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة فلا ينكر منها شيء، فإن أنكر كان على من شهد المعاملة أن يؤدي الشهادة، ولا يجوز له أن يكتمها، ولا يجوز له أن يكتمها، ومن يكتمها فإن قلبه قلب فاجر، والله بما تعملون عليم لا يخف عليه شيء وسيجازيكم على أعمالكم لله ما في السماوات وما في الأرض وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وإن تظهر ما في قلوبكم أو تخفوه يعلمه الله وسيحاسبكم عليه فيغفر بعد ذلك لمن يشاء فضلا ورحمة ويعذب من يشاء عدلا وحكمة والله على كل شيء قدير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 كلهم جميعا آمنوا بالله وآمنوا بجميع ملائكته وجميع كتبه التي أنزلها على الأنبياء وجميع رسله, الذي وجميع رسله الذين أرسلهم آمنوا بهم قائلين لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه وأطعناك بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه ونسألك أن تغفر لنا يا ربنا فإن مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأحمال لان دين لأن دين الله مبني على اليسر فلا مشقة فيه فمن كسب خيرا فله الثواب ما عمل لا ينقص منه شيء ومن كسب شرا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنب لا يحمله عنه غيره وقال الرسول والمؤمنون ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا في فعل أو قول بلا قصد منا ربنا ولا تكلفنا ما يشق علينا ولا نطيقه كما كلفت من كما كلفت من قبلنا كما كلفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم كاليهود ولا تحملنا ما يشق علينا ولا نطيقه من الأوامر والنواهي وتجاوز عن ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا بفضلك أنت ولينا وناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين من فوائد الآيات. جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق إلا إذا وثق المتعاملون بعضهم بمعض حرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها كمال علم الله تعالى واطلاعه على خلقه وقدرته التامة على حسابهم على ما اكتسبوا من الأعمال وقدرت وقد علم الله تعالى واطلاعه على خلقه وقدرته التامة على حسابهم على مكتسب من أعمال تقرير أ... تقرير أركان الإيمان وبيان أصوله تقرير أ... تقرير أركان الإيمان وبيان أصوله قام هذا الدين على اليسر ورفع الحرج والمشقة علّه عن... قام هذا الدين على اليسري ورفع الحرج والمشقة عن العباد فلا يكلفهم الله إلا ما يطيقون ولا يحاسبهم على ما لا يستطيعون أتممنا بحول الله سبحانه وتعالى سورة البقر سريع قليلا آه سبحان الله الآية لله ما في السماوات وما في الأرض هذه الآية سبحان الله منسوخة منسوخة بما بعدها من الآيات لأنه لما نزلت هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبد ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يعني لو أنت فعلت شيء أو مجرد أن أنت بس حدثت به نفسك ربنا سبحانه عليه حذبك عليه فلما نزلت هذه الآيات جاء الصحابة وجثوا على ركبهم أعد على ركبهم عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نطيق يعني أن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى بما نحدث بي هذه هذا شيء لا يطيقه أحد تخيل بس أنت مجرد ما قاعد بس بتفكر كده في معصية ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقال الصحابة كلهم هذه الكلمات غفرانك ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآيتين اللتين نزلت من كنز تحت العرش آخر آياتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون إلى آخر الآيات يعني هذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأها في ليلة كفته قيل كفته عن قيام الليل قيل كفته من كل من كل سوء قيل كفته من قراءة القرآن كل هذا يعني وارد فسبحان الله آيتين عظيمتين في ختام سورة البقرة سورة البقرة يعني فيها فوائد كثيرة ويعني كلام كثير ولكن يعني احنا بس ايه نحاول قدر الإمكان إحنا نلم الموضوع ومن الكلامش كتير بحيث ان احنا ايه يبقى مركزين في المختصر في التفسير عشان بس يبقى مختصر في التفسير ما نتوسعش اكتر من كده طيب نبدأ ان شاء الله صورة عمران من مقاصد الصورة إثبات أن دين الإسلام هو الحق ردا على شبهات أهل الكتاب وتثبيتا للمؤمنين التفسير سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها في الآية الثالثة والثلاثين من السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هذه الحروف المقطعة تقدم نظيرها في سورة البقرة وفيها إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بدأت بها السورة والتي يركبون منها كلامهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله الذي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون سواه الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل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 موافقا لما سبقه من الكتب الإلهية فلا تعارض بينها وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام من قبل تنزيل القرآن عليك وهذه الكتب الإلهية وهذه الكتب الإلهية كلها هداية وإرشاد وهذه الكتب الإلهية كلها هداية وإرشاد كلها هداية وإرشاد للناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأنزل الفرقان الذي يعرف به الحق، وأنزل الفرقان الذي يعرف به من الباطل والهدى من الضلال والذين كفروا بأيات الله التي أنزلها عليك لهم عذاب شديد، والله عزيز لا يغالبه شيء، ذو انتقام ممن كذب رسوله وخالف أمره. إن الله لا يخف عليه شيء في الأرض ولا في إن الله لا يخف عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قد أحاط علمه بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يخلقكم صورا شتى في بطون أمهاتكم. هو الذي يخلقكم صورا شتى في بطون أمهاتكم كيف يشاء. من ذكر أو أنثى وحسن أو قبيح وأبيض أو أسود لا معبود بحق غيره العزيز الذي لا يغالب الحكيم في, في خلقه وتدبيره وشرعه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولو الألباب هو الذي أنزل عليك أيها النبي القرآن منه آيات واضحة، منه آيات واضحة الدلالة، لا لبس فيها، هي أصل الكتاب ومعظمه، وهي المرجع عند الاختلاف، ومنه آيات أخرى محتملة لأكثر من معنى، يلتبس معناها على أكثر الناس، فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق، فيتركون المحكم ويأخذون بالمشابه المحتمل. يبتغون بذلك إثارة الشبه وإظهار الناس، ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم، ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله. والراسخون في العلم المتمكنون منه يقولون آمنا بالقرآن كله لأنه كله من عند ربنا. لأنه كله من عند ربنا ويفسرون المتشابه بما أحكم منه وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة ربنا لا تزن قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهؤلاء الراسخون يقولون ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق بعد إذن ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق بعد أن هديتنا إليه وسلمنا مما أصاب المنحرفين الماثلين عن الحق وهب لنا رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الضلال إنك يا ربنا الوهاب كثير العطاء ربنا إنك جامع الناس ليوم, ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك ستجمع الناس جميعا إلى ربنا إنك ستجمع الناس جميعا إليك لحسابهم في يوم لا شك فيه فهو آت لا محالا إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد من فوائد الآيات أقام الله الحجّة وانقطع العذر على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الباطل. كمال علم الله تعالى وإحاطته بخلقه فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سواء كان ظاهرا أو خفيا من أصول أهل الإيمان الراسخين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحكم منها مشروعية لعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق والرشد في الأمر ولا سيما عند الفتن والأهواء إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب وشأن هؤلاء الكافرين كشأن آل فرعون ومن قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته فعذبهم الله بسبب ذنوبهم ولم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب بآياته والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب بآياته قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل أيها الرسول الذين كفروا على اختلاف دياناتهم سيغلبكم المؤمنون وتموتون على الكفر ويجمعكم الله إلى نار جهنم وبئس الفراش لكم قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقطا للقتال يوم بدر إحداهما فرقة مؤمنة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلة والأخرى فرقة كافرة وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرا ورياء وعصبية يراهم المؤمنون ضعفيهم حقيقة رأي العين فنصر الله أولياءه والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة وعظة لأصحاب البصائر أن يعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن قل عددهم وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يخبر الله تعالى أنه يخبر الله تعالى أنه حسن للناس ابتلاء لهم حب الشهوات الدنيوية مثل النساء والبنين والأموال الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضة والخير المعلمة الحسان. والخيل المعلمة الحسان والأنعام من الإبن والبقر والغنم وزراعة الأرض ذلك متاع الحياة الدنيا يتمتع به فترة ثم يزول فلا ينبغي للمؤمن أن يتعلق به والله عنده وحده حسن مرجع وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض ولما كانت شهوات الدنيا منقطعة نبه الله إلى ما هو خير من ذلك فقال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 للذين اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناء ولا ولهم فيها أزواج مطهرات من كل سوء في خلقهن وأخلاقهن ولهم مع ذلك رضوان من الله يحل عليهم فلا يسخط عليهم أبدا والله بصير بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها من فوائد الآيات أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله إذا نزل بهم النصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد والعدة وإنما بتأييد الله وعونه زين الله تعالى للناس أنواعا من شهوات الدنيا ليبتليهم وليعلم تعالى من يقف عند حدوده وليعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعدها كل نعيم الدنيا ولذاتها قليل زائل لا يقاس بما في الآخرة من النعيم العظيم الذي لا يزول الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا إننا آمنا بك وبما أنزلت على رسلك واتبعنا شريعتك فاغفر لنا ما ارتكبنا من ذنوب وجنبنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وهم الصابرون على فعل الطاعات وترك السيئات، وعلى ما يصيبهم من البلاء وهم الصادقون في أخوالهم وأعمالهم وهم المطيعون لله طاعة تامة وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله وهم المستغفرون آخر الليل لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة ويخلو في القلب ويخلو فيه القلب, من ال... ويخلو فيه القلب من الشواغل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه هو الإله المعبود بحق دون سواء وذلك بما أقام من الآيات الشرعية والكونية الدالة على ألوهيته وشهد على ذلك الملائكة وشهد أهل العلم على ذلك ببيانهم للتوحيد ودعوتهم إليه فشهدوا على أعظم مشهود به وهو توحيد الله وقيامه تعالى بالعدل في خلقه وشرعه لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغاربه أحد الحكيم في خلقه وتثبيره وتشريعه إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية والإيمان بالرسل جميعا إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات فلا يقبل غير شريعته ومختلف اليهود والنصارى في دينهم وافترقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بما إلا بعد ما قامت عليهم الحد إلا بعدما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم حسدا وحيصا على الدنيا ومن يكفر بآيات الله ونزلت على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذب رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذب رسوله فإن حدك فقل أسلمت وجهي لله وبنِّتَبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فإن جادلوك أيها الرسول في الحق الذي نزل عليك فقل مجيبا إياهم أسلمت أنا ومن تبعني من المؤمنين لله تعالى وقل أيها الرسول لأهل الكتاب والمشركين ااسلمتم لله تعالى مخلصين له متبعين ما جئت به فان اسلموا لله واتبعوا شريعتك فقد سلكوا سبيل الهدى وان اعرضوا عن الاسلام فليس عليك الا ان تبلغهم ما ارسلت به وامرهم الى الله فهو تعالى بصير بعباده وسيجازي كل عامل بما عمل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن الذين يكفرون بحجج الله التي أنزلها عليهم ويقتلون أنبياءهم بغير حق وإنما ظلما وعدوانا ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بشر هؤلاء الكفار القتلة بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك المتصفون بتلك الصفات قد بطلت أعمالهم فلا ينتفعون بها في الدنيا ولا في الآخرة لعدم إيمانهم بالله وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب من فوائد الآيات من أعظم ما يكفر الذنوب وَبَقْ من أعظم ما يكفر الذنوب واقع عذاب النار الإيمان بالله تعالى واتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم من أعظم ما يكفر الذنوب ويقي عذاب النار الإيمان بالله تعالى واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم شهادة وحقيقة أعظم شهادة وحقيقة هي ألوهية الله تعالى ولهذا شهد الله بها لنفسه وشهد بها ملائكته وشهد بها اولو العلم ممن خلق البغي والحسد من أعظم أسباب النزاع والصرف عن الحق هل ولا مش ولا البث شغال ولا حصل فيه شيء بث ولا أعطاش ولا حاجة لأن عندي هنا كان حس إنه أخطأ طيب تمام طيب احنا وصلنا في خلصنا الصفحة 53 جزيلا وإيكم بنبعلكم جميعا الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون الم تنظر أيها النبي إلى حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم بالتوراة وما دلت عليه من نبوتك يدعون إلى الرجوع إلى كتاب الله التوراة ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه ثم ينصرف فريق من علمائهم ورؤسائهم وهم معرضون عن حكمه إذ لم يوافق أهواءهم وكان الأول بهم وهم يزعمون اتباعهم له أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك الانصراف عن الحق والاعراض عنه لانهم كانوا يدعون ان النار لن تمسهم يوم القيامه الا اياما قليله ذلك الانصرف عن الحق والإعراض عنه لأنهم كانوا يدعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أياما قليلة ثم يدخلون الجنة فغرهم هذا الظن الذي اختلقوه من الأكاذيب والأباطيل فتجرأوا على الله ودينه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف يكون حالهم وندمهم؟ سيكون غاية في السوء إذا جمعناهم للحساب في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة. وأعطيت كل نفس جزاء ما عملت على قدر ما تستحق من غير ظلم بنقص من غير ظلم بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها.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 قل ايها الرسول مثنيا على ربك ومعظما له اللهم أنت مالك الملك كله اللهم مالك اللهم مالك الملك كله في الدنيا والآخرة تؤتي الملك من تشاء من خلقك وتنزعه ممن تشاء وتعز من تشاء منهم وتذل من تشاء وكل ذلك بحكمتك وعدلك بيدك وكل ذلك بحكمتك وعدلك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 ومن مظاهر قدرتك أنك تدخل الليل في النهار فيطول وقت النهار وتدخل النهار في الليل فيطول وقت الليل وتخرج الحي من الميت كإخراج المؤمن من الكافر والزرع من الحب وتخرج الميت من الحي كالكافر من المؤمن والبيضة من الدجاجة وترزق من تشاء رزقا واسعا من غير حساب وعد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 لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فلا حرج أن تتقوا أذاهم بإظهار اللين في الكلام واللطف في الفعال مع إضمار العداوة لهم ويحذركم الله نفسه فخافوا ولا تتعرضوا لغضبه بارتكاب المعاصي وإلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل أيها النبي إن تخف ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالات الكف قل أيها النبي إن ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالات الكفار أو تظهر ذلك يعلمه الله ولا يخفى عليه منه شيء ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء من فوائد الآيات أن التوفيق والهداية من الله تعالى والعلم وإن كثر وبلغ صاحبه أعلى المراتب إن لم يصاحبه توفيق الله لم ينتفع به المرء أن الملك لله تعالى فهو المعطي المانع المعز المذل بيده الخير كله وإنه يرجع الأمر كله فلا يسأل أحد سواه خطورة تولي الكافرين حيث توعد الله فاعله بالبراءة منه وبالحساب يوم القيامة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 يوم القيامة تلقى كل نفس عملها من الخير قد أتي به لا نقص فيه، والذي عملت من السوء تتمنى أن بينه وما عملت من السوء تتمنى أن بينها وبينه زمنا بعيدا وأن لها ما تمنت. وأنا لها ما تمنت ويحذركم الله نفسه فلا تتعرضوا لغضبه بارتكاب الأثام والله رؤوف بالعباد ولهذا يحذرهم ويخوفهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أيها الرسول إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا ما جئت به ظاهرا وباطنا تنلوا حبة الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أيها الرسول أطيعوا الله وأطيع رسولهم بامتثال الأوامر وجتنا بالنواهي فإن أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر رسوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اختار آدم عليه السلام فأسجد له ملائكته واختار نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض واختار آل إبراهيم فجعل النبوة باقية في ذريته واختار آل عمران اختار كلها واختار آل عمران اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم هؤلاء المذكرون من الأنبياء وذرياتهم المت هؤلاء المذكرون من الأنبياء وذرياتهم المت وذرياتهم المت المتبعون لطريقتهم هم ذرية بعضها متسلسل من بعض في توحيد الله وعمل الصالحات يتوارثون من بعضهم المكارم والفضائل والله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم ولهذا يختار من يشاء منهم ويصطفي من ويصطفي منهم من يشاء إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم أذكر أيها الرسول إذ قالت امرأة عمران والدة مريم عليه السلام يا رب إني أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني من حمل خالصا لوجهك محررا من كل شيء ليخدمك ويخدم دينك فتقبل مني ذلك إنك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما تم حملها وضعت ما في بطنها وقالت معتذرة وقد كانت ترجو أن يكون الحمل ذكر يا رب إني ولدتها أنثى والله أعلم بما ولدت وليس الذكر الذي كانت ترجوه كالأنثى التي وهبت لها في القوة والخلقة وإني سميتها مريم وإني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبل الله نذرها بقبول حسن وأنشأها نشأة حسنة وعطف عليها قلوب الصالحين من عباده وجعل كفالتها إلى زكريا عليه السلام وكان زكريا كلما دخل عليها مكان العبادة وجد عندها رزقا طيبا ميسرا، فقال مخاطبا إياها: يا مريم من أين لك هذا الرزق؟ قالت مجيبة إياه: هذا الرزق من عند الله، إن الله يرزق من يشاء ب، الله يرزق من يشاء رزقا واسعا بغير حساب. من فوائد الآيات: عظم مقام الله وشدة عقوبته عظم مقام الله عظم مقام الله وشدة عقوبته تجعل العاقل على حذر من مخالفه امره تعالى برهان المحبه الحقه لله ولرسوله باتباع الشرع امرا ونهيا واما دعوى المحبه بالاتباع فلا تنفع صاحبها أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده ويصطفيهم للنبوة والعبادة بحكمته ورحمته وقد يخصهم بآيات خارقة للعادة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبة إنك سميع الدعاء عند ذلك الذي رأاه زكريا من رزق الله تعالى لمريم بنت عمران على غير المعتاد من سننه تعالى في الرزق رجاء أن يرزقه الله ولدا مع الحال التي هو عليها من تقدم سنه وعقم امرأته فقال يا ربي هب لي ولدا طيبا إنك سميع لدعاء من دعاك مجيب له فنادته فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكه مخاطبة له وهو في حال القيام فنادته الملائكة مخاطبة له وهو في حال قيامه للصلاة في مكان عبادته بقولها إن الله يبشرك بولد يولد لك اسمه يحيى من صفته أن يكون مصدقا بكلمة من الله وهو عيسى بن مريم أنه خلق خلقا خاصا بكلمة من الله ويكون هذا الولد سيدا على قومه في العلم والعبادة مانعا نفسه وحابسها عن الشهوات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 قال زكريا لما بشرته الملائكة يحيى يا رب كيف يكون لي ولد بعد أن صرت شيخا وامراتي عقيم لا يولد لها قال الله جوابا على قوله مثل خلق يحيى على كبر سنك مثل مثل خلق يحيى على كبر سنك وعقم زوجك كخلق الله ما يشاء مما يخالف المألوف عاده لأن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار قال زكريا يا رب اجعل لي علامه على حمل امراتي مني قال الله علامتك لت قال الله علامتك التي طلبت هي أن تستطيع كلام الناس ثلاثة أيام بلياليهن إلا بالإشارة ونحوها من غير خلل يصيبك فأكثر من ذكر الله وتسبيحه في آخر النهان وأوله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واذكر أيها الرسول حين قالت الملائكة لمريم عليه السلام إن الله اختارك لما تتصفين به من صفات حميدة وطهرك من النقائص واختارك على نساء العالمين في زمانك يا مريم قنوتي لربك واسجودي واركعي مع الراكعين يا مريم أطيل القيام في الصلاة واسجودي لربك واركعي له مع الراكعين من عباده الصالحين ذلك من آباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذا يختصمون ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم عليهم السلام ذلك المذكور من خبر زكريا وماريا عليهم السلام من أخبار الغيب نوحيه إليك أيها الرسول وما كنت عند أولئك العلماء والصالحين حين اختصموا في من هو أحق بتربية مريم حتى لجأوا للقرعة فألقوا أقلامهم ففاز قلم زكريا عليه السلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين اذكر أيها الرسول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون خلقه من غير أب أذكر أيها الرسول إذ قالت الملائكة يا إن الله يبشرك بولد يكون خلقه من غير أب وإنما بكلمة من الله بأن يقول له كن فيكون ولدا بإذن الله واسم هذا الولد المسيح عيسى بن مريم له مكانة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين إليه تعالى من فوائد الآيات عناية الله تعالى بأوليائه فإنه سبحانه يجنبهم السوء ويستجيب دعاءهم فضل مريم عليها السلام حيث اختارها الله على نساء العالمين وطهرها من النقائص وجعلها مباركة كلما عظمت نعمة الله على العبد عظم ما يجب عليه من شكره عليها بالقنوت والركوع والسجود وسائر العبادات. مشروعية القرعة عند الاختلاف فيما لا بي مشروعية القرعة عند الاختلاف فيما لا بين عليه ولا قرينة تشير إليه. الذي فعله زكريا كانت قرعة. كل واحد حد قلمه ورموها في النهر. ومن استقر قلمه على ظهر الماء هو الذي كفر مريم عليه السلام وكان هو زكريا عليه السلام ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أواني الكلام ويكلمهم وهو كبير قد كملت قوته ورجولته يخاطبهم بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم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 قالت مريم مستغربة أن يكون لها ولد من غير زوج كيف يكون لي ولد ولم يقربني بشر لا في حلال ولا في حرام قال لها الملك مثل ما يخلق الله لك ولدا من غير أب فإنه يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف والعادة فإذا أراد أمرا قال له كن فيكون فلا يعجزه شيء سبحان وتعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتابة والإصابة والتوفيق في القول والعمل ويعلمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام ويعلمه الإنجيل الذي سينزله عليه ورسولا إلى بني اسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيل الموتى بإذن الله وألبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ويجعله كذلك رسولا إلى بني إسرائيل حيث يقول لهم إني رسول الله إليكم قد جئتكم بعلامة دالة على صدق نبوتي هي أن أصور لكم من مادة الطين مثل شكل الطير فأنفخ فيه فيصير طيرا حيا بإذن الله وأشفي من ولد أعمى فيبصر ومن أصيب ببرص فيعود جلده سليما وأحيي من كان ميتا كل ذلك بإذن الله وأخبركم بما تأكلون وما تخبئون في بيوتكم من طعام وتخفونه إن فيما ذكرته لكم من هذه الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها البشر لعلامة ظاهرة على أني رسول من الله إليكم إن كنتم تريدون الإيمان وتصدقون بالبرهين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم كذلك مصدقا لما نزل قبلي من التوراة وجئتكم لأحل لكم بعض ما حرم عليكم من قبل تيسيرا وتخفيفا عليكم وجئتكم بحجة واضحة على الصحة ما قلت لكم فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واطيعوني فيما أدعوكم إليه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ذلك لأن الله ربي وربكم فهو وحده المستحق فهو وحده المستحق أن يطاع ويتقى فاعبدوه وحده هذا الذي أمرتكم به من عبادة الله وتقواه هو الطريق المستقيم الذي لعوج فيه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فلما علم عيسى عليه السلام منهم الإصرار على الكفر قال مخاطبا بني إسرائيل من ينصرني في الدعوة إلى الله؟ قال الأصفياء من أتباعي نحن أنصار دين الله آمنا بالله واتبعناك واشهد يا عيسى بأننا منقادون لله بتوحيده وطاعته من فوائد الآيات شرف الكتابة والخط وعلو منزلتهما حيث بدأ الله تعالى بذكرهما قبل غيرهما من سنن الله تعالى أن يؤيد رسله بالآيات الدالة على صدقه من سنن الله تعالى ان يؤيد من الله تعالى رسله بالايات الداله على صدقهم مما لا يقدر عليه البشر جاء عيسى بالتخفيف على بني اسرائيل فيما شد عليهم في بعض شرائع التوراة وفي هذا دلالة على وقوع النسخ بين الشرائع ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وقال الحواريون كذلك ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا عيسى عليه السلام فجعلنا مع الشاهدين بالحق الذين آمنوا بك وبرسلك ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكر الكافرون من بني إسرائيل حيث سعوا في قتل عيسى عليه السلام فمكر الله بهم فتركهم في ضلالهم وألقى شبيه عيسى عليه السلام على رجل آخر والله خير الماكرين لأنه لا أشد من مكره تعالى بأعدائه لأنه لا أشد من مكره تعالى بأعدائه خلي بالك ما ينفعش هنا نحن نقول أن من صفة, الله من صفة الله سبحانه وتعالى المكر هو يمكر بالماكر هذه صفة مقابلة لما يكون واحد ما حد شيء يضحك عليه دي صفة كمال لكن أما يخدع الناس كدهوت هذه صفة نقص فالله سبحانه وتعالى يعني يمكر بالماكرين يمكر بالماكرين سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ومكر الله بهم أيضا حين قال مخاطبا عيسى عليه السلام يا عيسى إني قابضك من غير موت ورافعك ورافع بدنك وروحك إليه ومنزهك من رجس الذين كفروا بك ومبعدك عنهم وجاعل الذين اتبعوك على الدين الحق ومنهم الايمان بمحمد وجعلوا الذين على الدين الحق ومنهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فوق الذين كفروا بك إلى يوم القيامة بالبرهان والعزه ثم الي وحدي رجوعكم يوم القيامة فاحكم بينكم بالحق فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما الذين كفروا بك وبالحق الذي جئتهم به فأوع. فأما الذين كفروا بالحق فأما الذين كفروا بك وبالحق الذي جئتهم به فأوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والأسر والذل وغيرها وفي الآخرة بعذاب النار. وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا بك وبالحق الذي جئتهم به وعملوا الصالحات من صلاة وزكاة وصيام وصيلة وغيرها فإن الله يعطيهم ثواب أعمالهم تامة لا ينظر فإن الله يعطيهم ثواب أعمالهم تامة لا ينقص منها شيئا وهذا الحديث عن أتباع المسيح قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر به المسيح نفسه والله لا يحب الظالمين ومن أعظم الظلم الشرك بالله تعالى وتكذيب رسله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك الذي نقرأه عليك من خبر عيسى عليه السلام من العلامات الواضحات الدالة على صحة ما أنزل إليك وهو ذكر للمتقين محكم لا يأتيه الباطل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن مثل خلق عيسى عليه السلام عند الله تعالى كمثل خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم وإنما قال الله له كن بشرا فكان كما أراد الله فكيف يزعمون أنه إله بحجة أنه خلق من غير أب وهم يقرون بأن آدم بشر مع أنه خلق من غير أب ولا أم الحق من ربك فلا تكن من الممتلين الحق الذي ذا شك فيه في شأن عيسى عليه السلام هو الذي نزل عليك من ربك فلا تكن من الشاكين المترددين فلا تكن من الشاكين المترددين بل عليك الثبات على ما انت عليه من الحق فمن حاول جدك فيه من بعدنا جاءك من العلم فقلت عاد وندع ابنا انا وابناكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن جاذلك أيها الرسول من نصارنا جران في أمر عيسى زاعما أنه ليس عبدا لله من بعد ما جاءك من العلم الصحيح في شأنه فقل لهم تعالوا ننادي للحضور أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونجتمع كلنا ثم نتضرع إلى الله بالدعاء أن ينزل لعنته على الكاذبين منا ومنكم من فوائد الآيات من كمان قدرته تعالى أنه يعاقب من يمكر بدينه وبأوانيائه، فيمكر بهم كما يمكرون. بيان المعتقد الصحيح الواجب في شأن عيسى عليه السلام وبيان موافقته للعقل، فهو ليس بدعا في الخلق. فهو ليس فهو ليس بدعا في الخلق. فأدم المخلوق من غير أب ولا أم أشد غرابة والجميع يؤمنون ببشريته. مشروعية المباهة. مشروعية المباهلة بين المتنازعين على الصفة التي وردت بها الآية الكريمة والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع نصر نجوان دعاهم أن هم يخرجوا بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأهله ودعاهم للمباهلة أن هم يقفوا في مكان ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل لعنته على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا الذي ذكرنا لك من شأن عيسى عليه السلام هو الخبر الحق الذي لا كذب فيه ولا شك وما من معبود بحق إلا الله وحده وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في تدبيره وأمره وخلقه فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن أعرضوا عما جئت به ولم يتبعوك فذلك, فسادهم وال... فذلك, ف... فذلك من فسادهم والله عليم بالمفسدين في الأرض وسيجازيهم على ذلك قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون قل أيها الرسول تعالوا يا اهل الكتاب من اليهود والنصارى نجتمع على كلمة عدل نستوي فيها جميعا أن نفرض الله بالعبادة فلا نعبد معه احدا سواه مهما كانت منزلته وعلت مكانته مهما كانت منزلته وعلت مكانته ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب يعبدون ويطاعون من دون الله فإن انصرفوا عن هذا الذي تدعوهم إليه من الحق والعدل فقولوا أيها المؤمنون اشهدوا بأن مستسلمون لله منقادون له تعالى بالطاعة يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تجادلون في ملة إبراهيم عليه السلام فاليهودي يزعم أن إبراهيم كان يهودية والنصراني يزعم, والنصراني يزعم أنه كان نصرانية وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية لم تظهر إلا بعد موته بوقت طويل أفلا تدركون بعقولكم بطلان قولكم وخطا زعمكم انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تدون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ها انتم يا اهل الكتاب جادلتم النبي صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم من امر دينكم وما انزل عليكم ها انتم يا الكتاب جادلتم النبي صلى الله عليه فيما لكم به علم من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 ولا على النصرانية ولكن كان مائلا عن الأديان الباطلة مسلما لله موحدا له تعالى وما كان من المشركين به كما يزعم مشرك العرب أنهم على ملته إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم هم الذين اتبعوا ما جاء به في زمانه وأحق الناس أيضا بذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به من هذه الأمة والله ناصر المؤمنين به وحافظهم ود الطائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون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 أهمية العلم بالتاريخ لأنه قد يكون من الحجج القوية التي ترد العلم بالتاريخ لأنه قد يكون من الحجج القوية التي ترد بها دعوى المبطلين أحق الناس بإبراهيم عليه السلام من كان على بلته وعقيدته وأما مجرد دعوى الانتساب إليه مع مخالفته فلا تنفع. دلت الآيات على حرص كفرة أهل الكتاب على إضلال المؤمنين من هذه الأمة حسدا من عند أنفسهم. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لما تخلطون الحق الذي أنزل في كتبكم. يا أهل الكتاب لما تخلطون الحق الذي أنزل في كتبكم بالباطل من عندكم. وتخفون فيها من الحق والهدى ومنه صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون الحق من الباطل والهدى من الضلال وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهنها ليكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت جماعة من علماء اليهود آمنوا في الظاهر بالقرآن الذي أنزل على المؤمنين أول النهار وكفروا به آخرة لعلهم يشكون في دينهم بسبب كفركم به بعد إيمانكم فيرجعون عنه قائلين هم أعلم منا بكتاب الله وقد رجعوا عنه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقالوا ايضا ولا تصدقوا إلا من كان تابع لدينكم قل أيها الرسول إن الهدى إلى الحق هو هدى الله تعالى، لا ما أنتم عليه من تكذيب وعناد، مخافة أن يؤتى أحد، مخافة أن يؤتى أحد من الفضل مثل ما أتيتم، أو مخافة أن يحاجوكم عند ربكم إن أقرتم بما أنزل عليهم. قل أيها الرسول، إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده، لا يقتصر فضله على أمة دون أمة. والله واسع الفضل عليم بمن يستحقه يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء من خلقه فيتفضل عليه بالهداية والنبوة وأنواع العطاء والله ذو الفضل العظيم الله ذو الفضل العظيم الذي لا حد له ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدِّيه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على مال كثير يؤدي إليك ما أتمنته عليه ومنهم من ومن من أهل الكتاب من إن تأمنه على مال كثير يؤدي إليك ما أتمنته عليه ومنهم من إن ومنهم من إن تستأمنه على مال قليل لا يؤدي إليك ما أتمنته عليه إلا إن ظللت تلح عليه بالمطالبة والتقاضي. ذلك من أجل قولهم وظنهم الفاسد ليس علينا في العرب وأكل أموالهم إثم لأن الله أباحها لنا يقولون هذا الكذب وهم يعلمون افتراءهم على الله بل من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين ليس الأمر كما زعموا بل عليهم حرج ولكن من أوفى بعهد ولكن من أوفى بعهده مع الله من الإيمان به وبرسله ووفى بعهده مع الناس فأدى الأمانة واتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله يحب المتقين وسيجهزيهم على ذلك أكرم الجزاء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 إن الذين يستبدلون بوصية الله إليهم باتباع ما أنزله في كتابه وأرسل به رسله وبإيمانهم التي قطعوها بالوفاء بعهد الله يستبدلون بها عوضا قليلا من متاع الدنيا لا نصيب لهم من ثواب الآخرة ولا يكلمهم الله بما يسرهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم ولهم عذاب أليم من فوائد الآيات من علماء أهل الكتاب من يخدع أتباع ملتهم ولا يبين لهم الحق الذي دلت عليه كتبهم وجاءت به رسلهم من وسائل الكفار الدخول في من وسائل الكفار الدخول في الدين والتشكيك فيه من الداخل الله تعالى هو الوهاب المتفضل يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله وحكمته ولا ينال فضله إلا ولا ينال فضله إلا بطاعته كل عوض في الدنيا عن الإيمان بالله والوفاء بعهده وإن كان عظيما فهو قليل حقير أمام ثواب الآخرة ومنازلها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 وإن, وإن من اليهود لطائفة يحرفون ألسنتهم بذكر ما ليس من التوراة المنزلة من عند الله لتظن أنهم يقرأون التوراة وما هو من التوراة بل هو من كذبهم وافترائهم على الله ويقولون ما نقرأه منزل من عند الله وليس, وليس هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كذبهم على الله ورسله وهم يعلمون وهم يعلمون كذبهم على الله ورسله ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله كتابا منزلا من عنده ويرزقه العلم والفهم ويختاره, نبي ويختاره نبيا ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن يقول لهم كونوا علماء عاملين مربين للناس مصلحين لأمورهم بسبب تعليمكم الكتاب المنزل للناس وبما كنتم تدرسونه منه حفظا وفهما ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا ينبغي له كذلك أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم من دون الله أيجوز منه أن يأمركم بالكفر بالله بعد انقيادكم إليه واستسلامكم له وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالَ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشاهدين وذكر أيها الرسول حين أخذ الله العهد المؤكد على النبيين قائلا لهم مهما أعطيتكم من كتاب أو مهما أعطيتكم من كتاب أنزله عليكم وحكمة أعلمكم إياها وبلغ أحدكم ما بلغ من المكانة والمنزلة ثم جاءكم رسول من عندي وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة لا تؤمنن به لا تؤمنون لا تؤمنون بما جاء به ولا تنصرونه متبعين له فهل أقررتم أيها الأنبياء بذلك وأخذتم على ذلك عهد الشديد فأجابوا قائلين أقررنا به قال الله اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون فمن اعرض بعد هذا العهد المؤكد فمن اعرض بعد هذا العهد المؤكد بالشهادة من الله ورسله فاولئك هم الخالدون عن دين الله وطاعته افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون أفغير دين الله الذي اختاره لعباده وهو الإسلام يطلب هؤلاء الخارج يطلب هؤلاء الخارجون عن دين الله وطاعته أفغير دين الله الذي اختاره لعباده وهو الإسلام يطلب هؤلاء الخارج يطلب هؤلاء الخارجون عن دين الله وطاعته وله سبحانه إن قاد واستسلم كل من في السماوات والأرض من الخلاء طوعا له كحال المؤمنين وكرهن كحال الكافرين ثم إليه تعالى يرجع الخلائق كلهم يوم القيامة للحساب والجزاء من فوائد الآيات ضلال علماء اليهود ومكرهم في تحريفهم كلام الله وكذبهم على الناس بنسبه تحريفه وكذبهم على الناس بنسبة تحريفهم إليه تعالى كل من يدعي أنه على دين نبي من الأنبياء كل من, من كل من يدعي أنه على دين نبي من أنبياء الله إذا لم يؤمن كل من يدعي أنه على دين كل من يدعي أنه على دين نبي من أنبياء الله ثم إذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو ناقض, فهو ناقض لعهده مع الله تعالى أعظم الناس منزلة العلماء الربانيون الذين يجمعون بين العلم والعمل ويربون الناس على ذلك. الأعظم الضلال الإعراض عن دين الله تعالى الذي استسلم له سبحانه الخلائق كلهم برهم وفاجرهم قل آمنا بالله وما أنزل, إلينا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل أيها الرسول آمنا بالله إلهة وأطعناه فيما أمرنا به وأمنا بالوحي الذي أنزله علينا وبما أنزله على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبما أنزله على الأنبياء من ولد يعقوب وبما أوتي موسى وعيسى والنبيون جميعا من الكتب والآيات من ربهم لا نفدق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض ونحن منقادون لله وحده مستسلمون له تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يطلب دينا غير الدين الذي ارتضاه الله ومن يطلب دينا غير ومن يطلب دينا غير الدين الذي اغتضاه الله وهو دين الإسلام فلن يقبل الله ذلك منه وهو في الآخرة من الخاسرين لأنفسهم بدخولهم النار كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قوما كفروا بعد إيمانهم بالله وشهادتهم ان ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حقا وجاءتهم البراهين واضحة على صحة ذلك والله لا يوفق للإيمان به القوم الظالمين الذين اختاروا الضلال بدلا عن الهدى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن جزاء أولئك إن جزاء أولئك الظالمين الذين اختاروا الباطل أن عليهم لعنة الله والملائكة أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهم مبعدون عن رحمة الله مطرودون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين في النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم عذابها ولا هم يؤخرون ليتوبوا ويعتذروا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين رجعوا إلى الله بعد كفرهم وظلمهم وأصلحوا عملهم فإن الله أفور لمن تاب من عباده رحيم بهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على كفرهم حتى عاين الموت لن تقبل من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 إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم فلن يقبل من أحدهم وزن الأرض ذهبا ولو قدمه مقابلا فكاكه من النار أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب من فوائد الآيات يجب الإيمان بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى وجميع ما أنزل عليهم من الكتب دون تفريق بينهم لا يقبل الله تعالى من أحد دينا أياً كان بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام الذي جاء به من أصر على الضلال واستمر عليه فقد يعاقبه الله بعدم توفيقه إلى التوبة والهداية باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يحضره الموت أو تشرق الشمس من مغربها فعندئذ لا تقبل منه التوبة لا ينجي المرء يوم القيامة من عذاب النار إلا عمله الصالح وأما المال فلو كان ملء الأرض لم ينفعه شيئا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تدركوا أيها المؤمنون ثواب أهل البر ومنزلتهم حتى تنفقوا لن تدركوا أيها المؤمنون ثواب أهل البرد ومنزلتهم حتى تنفقوا في سبيل الله من أموالكم التي تحبونها وما تنفقوا من شيء قليلا كان أو كثيرا فإن الله عليم بنياتكم وأعمالكم وسيجازي كلا بعمله والحمد لله أتممنا بحبل الله سبحانه وتعالى هذا الجزء الثالث اسال الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى وبارك فيكم أيها الأخوة الكرام اللهم أمين ربنا يجعل فيمزن حسنتنا وحسنكم جميعا احنا نقرأ كل يوم جزء نقرأ كل يوم جزء نحن النهاردة في صورة ال عمران في الجزء الثالث كل يوم من رمضان بناخد جزء يعني اليوم الأول بناخد الجزء الأول اليوم, اليوم الثاني الجزء الثاني الثالث الجزء الثالث أنت يعني خذ كدعي وإحنا ماشيين أنا بر مصر, خل... مصر أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يتقبل منا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه م. من النار غدا بإذن الله سبحانه وتعالى نلتقي في الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة اعتذر عن يعني التأخر قليلا لظروف البث وكذا فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته